كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إِنَّ الْأَبْرَارَ لفي نعيم وَإِنَّ الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما ادراك ما يوم الدين ثم ما ادراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا وَالْأَمْرُ يومئذ لله